وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُوا مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِينَ بِهَا أَوْدَيْنَ وَلَهُنَّ الربوم مما تركتم إلا لكلكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية تصل بها أودي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 من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مطار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله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 ومن يأص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين